ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد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 نزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكْفِر عَنْهُ سَجَّأَتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّةً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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاو المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون